Millaa, mäen, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وآصحابه أجمعين أما بعد بدء أسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا يمنى علينا جميعا بالعلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الفقه في دينه وأن يوفقنا للعمل الصالح والقول السبيل الذي يرضى به عنا تبارح وتعالى ثم ايها الاخوه الكرام هذا اللقاء موضوع واسع وله جوانب عديده ولا أحسب أنني في هذا اللقاء استطيع أن أأتي على بعض مهمات هذا الموضوع لكنني سأقف مع بعض الجوانب المتعلقة به من باب التذكير والمدارسة وقد قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وموضوعنا عن أثر الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى في حياة العبد وهذا موضوع عظيم بل هو أهم الموضوعات وأشرفها وأجلها على الإطلاق وسيكون حديثي عن هذا الموضوع في ثلاثة محاضرات. الأول في بيان شرف هذا العلم وفضله وعظيم مكانته وأنه أشرف العلوم وأجلها. والمحور الثاني في بيان بعض القواعد المهمة والأصول العظيمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في فقهه لهذا الباب وعنايته بهذا العلم العظيم الشريف والمحور الثالث بذكر آثار أو شيئا من آثار الفقه الصحيح لأسماء الله الحسنى على العبد في عبوديته وسلوكه وآدابه وأخلاقه ومعاملاته وعموم حياته أما شرف هذا العلم فأمر لا شك في تقرره وثبوته وأنه أشرف العلوم وأجلها وأرفعها على الاطلاق، لأن الأمر كما يقال شرف العلم من شرف معلومة وليس هناك أشرف ولا أعظم ولا أنبل من العلم بالله ومعرفته سبحانه وتعالى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 وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه خلق لتعلم فالعلم بالله وبأسمائه وصفاته أمر مقصود بالخلق والإيجاد والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه وليعبدوه خلقهم للعلم وللعمل خلقهم للعلم كما تدل على ذلك هذه الآية ويآخر آية في سورة الطلاق. وخلقهم للعمل كما قال جل وعلا في أواخر سورة الداريات وما خلقت الجن والانس إلا يعبدون. ولهذا قال العلماء التوحيد نوعان علمي وعملي. توحيد العلمي يتعلق بجانب المعرفة والإثبات. والعمل يتعلق بجانب الإرادة والطلب العلم في قوله سبحانه قل هو الله أحد إلى تمام السورة والعمل في قوله سبحانه قل يا أيها الكافرون إلى تمامها فالله جل على خلق الخلق ليعرفوه وليعبدوه ومعرفة الله سبحانه وتعالى تكون بمعرفة أسمائه جل وعلا وصفاته في ضوء كتابه سبحانه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ويدل على شرف هذا العلم وفضله أنه ركن من أركان الإيمان بالله. لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوم على أركان منها إثبات أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه والإيمان بالله هو أعظم أركان الإيمان وأجلها بل هو أصل أصول أصل الإيمان وأساسها وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فبقية أصول الإيمان تبع لأصل أصول الإيمان وهو الإيمان بالله والإيمان بالله يكون بالإيمان لوحدانيته في ربوبيته وحدانيته في أسمائه وصفاته وحدانيته في ألوهيته باعتقاد أنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وصرف العبادة بجميع أنواعها لله وحده مخلصا له الدين ومما يدل على شرف هذا العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فقد أفاد هذا الحديث أن العلم بأسماء الله وصفاته أن العلم بأسماء الله الحسنى وبما دلت عليه من الصفات العظيمة يترتب عليه ويثمر في من وفق إليه دخول الجنة قد قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وأعظم أصول الإيمان العلم بالله جلوا على وبما أمر جلوا على عباده بمعرفته مما يتعلق بعظمته وجلاله وكماله وكبرياءه وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواء ومما يدل على شرف هذا العلم وفضله أنه أساس لكل خير وكل فضيلة فهو أساس لسعادة الإنسان وزكاء قلبه وصلاح نفسه وطيب حاله بل إن تزكية النفس لا تكون إلا بالعلم بالله وعظمته سبحانه كما جاء في أبي داود وغيره عندما ذكر عليه الصلاة والسلام خصال ثلاثة منها تزكية العبد نفسه فسئل عليه الصلاة والسلام كيف يزكي نفسه قال أن يعلم أن الله معه أينما كان وحديث حسن حسنه بعض أهل العلم أن يعلم أن الله معه أينما كان فأساس تزكية تزكية النفس العلم بالله وأنه معك أينما كنت أي بعلمه والطلاع وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فقول الرب جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. أساس هذا هذه التزكية العلم بالله العلم بالله سبحانه وبعظ وبعظمته وكماله وسعة علمه كمال قدرته ونفوذ مشيئته فكلما كان العبد على حظ أوفر من العلم بالله كان ذلك أكمل لهم في زكاة نفسه ولهذا قال الله على إنما يخش الله من عباده العلماء ولهذا قال بعض أهل العلم من كان بالله أعرف كان منه أخوف قال ابن القيم رحمه الله من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته فإذا فإذن مما يدل على شرف هذا العلم ومكانته العلية ومنزلته الرفيعة أنه أساس لكل خير والعبد كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا زاد في الخير والفضل والزكاء والصلاح والفلاح بحسب حظه ونصيبه من المعرفة بالله سبحانه وتعالى ومنما يدل على فضل هذا العلم ومكانته أن في القرآن آيات تقرب من الثلاثين آية فيها الأمر بتعلم هذا العلم فيها الأمر بتعلم هذا العلم ولا سيما في خواتيم عدد من الآيات مثل ما مر معنا في خواتيم سورة الطلاق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير قال جل وعلا فعلم أنه لا إله إلا الله وفي القرآن من هذا القبيل آيات تقرب من الثلاثين آية يأمر جل وعلا فيها بالعلم بأسمائه جل وعلا وصفاته بالعلم بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته ومما يدل على فضل هذا العلم ومكانته العالية أنه قاعدة الدين التي عليها يبنى وأساسه فلا قبول لعمل ولا انتفاع بطاعة إلا إذا كانت قائمة على هذا الأصل قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالإيمان بالله وبما أمر جل وعلا عباده بالإيمان به أساس لقبول الأعمال، أساس لقبول الأعمال، والذي يصحح الأعمال ولا تكون مقبولة إلا به. إلى غير ذلك من الوجوه التي يعلم من خلالها مكانة هذا العلم الشريف ومنزلته العالية. المحور الثاني في هذا اللقاء في ذكر بعض القواعد والأصول التي لا بد منها في فقه هذا الباب حتى يسلم طالب العلم من الانحراف والزمل والخطأ في هذا الباب وينبغي أن يعلم هنا أن الخطأ في أسماء الله جل وعلا وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر فالأمر فيه خطورة بانغة الخطأ في أسماء الله وصفاته في غاية الخطورة سواء كان الخطأ بأن يثبت فيها أو يدخل فيها ما ليس منها أو ينفي منها ما هو ثابت والأخطاء التي تقع في هذا الباب راجعة إلى هذين الخطأين إما بنفي الثابت أو إثبات المنفي إما بأن يثبت فيها الأسماء والصفات ما لا دليل عليه ولا مستند من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو أن يخرج منها ما هو ثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وسلم الخطأ في هذا الباب يرجع إلى هذين الجانبين ولنتأمل خطورة هذا الأمر من خلال سياقين في كتاب الله كل سياق منها متعلق بأحد هذين الجانبين الأول قول الله سبحانه بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم يستعتب يستعتبوا فماهم من المعتبين هؤلاء خطأهم في باب الأسماء والصفات من جهة نفي الثابت من جهة نفي الثابت فالثابت أن الله سبحانه وتعالى عليم أحاط علما بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وسع كل شيء علما يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تقف الصدوم أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهؤلاء وقعوا في خطأ عقدي خطير ما هو قال بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وتأمل فإن هؤلاء لم ينفوا العلم عن الله من أصله. لم يقولوا إنه ليس ذا علم. لم ينفوا العلم من أصله. وإنما نفوا علمه جل وعلا بكثير مما يعملون. فأرداهم هذا الاعتقاد. ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ومن هنا تعلم أن نفي شيء من اسماء الله وصفاته بأي مبرر كان وأي مسوغ افترض. فإنه هلاك للإنسان ومرد له وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصلحتم من الخاسرين والسياق الآخر يتعلق بإثبات المنثي في هذا الباب ومما نفاه جل وعلا عن نفسه ما جاء في قوله لم يلد ولم يولد فنزه نفسه عن الوالد والولد الأصل والفعل لم يلد ولم يولد فانظر خطورة من أثبت ما نفاه الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتبطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده ما نوع الخطأ هنا إثبات ما نفاه الله والخطأ الأول نفي ما أثبته الله أولئك نفوا العلم والعلم ثابت ولم ينفو العلم من أصله قالوا, إن قالوا لا يعلم كثيرا فنفو الثابت وهؤلاء أثبت المنفي وكل من الخطأين سواء بإثبات المنفي أو بنفي الثابت في غاية الخطورة والخطأ في أسماء الله جل وعلا وصفاته هو أخطر ما يكون وأضر ما يكون على الإنسان وهو سبب للردى والهلاك ولهذا قال أهل العلم إن الفساد في جانب الاعتقاد في أسماء الله وصفاته شؤمن على صاحبه لأنه يفضي بصاحبه إلى فساد في إبادته وفساد في سلوكه وفساد في معاملته وكل ذلك مستفاد من قوله بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرباكم ولهذا قال أهل العلم إن المناهج المنحرفة التي ينجم عنها تعطيل الصفات وجحدها وعدم إثباتها شؤم على أصحابها وسبب لانحلالهم وانحراثهم وترديهم في أودية الهلاك بينما إذا سلم العبد من ذلك وأثبت ما أثبته الله وما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام ونفى ما نفاه الله وما نفاه عن رسوله عليه الصلاة والسلام ومغى في هذا الباب بسداد واعتدال في ضوء الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يصح له الاعتقاد ويصح له العمل ويصح له العمل وإن تيسر لنا ساعة في الوقت أضرب أمثلة توضح المقصود وتبين المراد بإذن الله تبارك وتعالى وأحيانا لا تضح المقال إلا بالأمثلة التوضيحية التي تبين المراد. فالمقصود الآن بيان أن الخطأ في أسماء الله جل وعلا وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر. ولهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيتزون ما كانوا يعملون تأمن التهديد لهؤلاء والوعيد لمن يلحد في أسماء الله جل وعلى وصفاته والإلحاد في أسماء الله وصفاته بالعدول بها عن مراده ومقصوده لأن الإلحاد هو الميل والعدون والملحد الذي عدل عن الحق ومال عنه والحرف والإلحاد في أسماء الله جل وعلا بالعدون بها عن الحق الثابت لها إما بزهدها ونفيها وتعطيلها وإما بتحريفها عن معناها وصرفها عن مدلولها أو بأن يدخل فيها ما ليس منها أو بأن يخرج منها ما هو ثابت لها أو بأن يشبه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء أن تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فكل ذلك الحاد وعدون بأسماء الله وصفاته أن الحق الثابت له ولهذا فإن ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد لما ذكر أنواع الحاد في أسماء الله وصفاته ختم ذلك بقوله فتا فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه الشاهد أن الواجب على المسلم أن يحذر من ذلك أن يحذر من الخطأ في أسماء الله جل وعلا وصفاته لأن الله عز وجل تهدد هؤلاء وتوعدهم ودار الذين يحدون في أسمائه سيتزون ما كانوا يعملون تهددهم وأمر بأن تترك طريقهم وأن تجتنب سبيلهم وأن يحذر مسلكهم لأن في الحذر والاجتناب لمسلك هؤلاء سلامة الإنسان وفي دقول الإنسان في مسلك هؤلاء عطبه وهلاكم والعياذ بالعالم ويعين المسلم في سيره سيرا صحيحا في هذا الباب أن يتبصر في أسس ثلاثة تنير له الطريق وتهديه إلى سواء السبيل ليكون كلامه في هذا الباب كلاما عدلا لا شطط فيه ولا انحراف الأساس الأول أنه لا أحد أعلم بالله من الله قل أأنتم أعلموا أم الله والأساس الثاني لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق بالله وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أعلمكم بالله أنا فهو أعلم خلق الله بالله والأساس الثالث أن الله تبارك وتعالى غيب لم نره. أن الله سبحانه وتعالى غيب لم نره. فإذا علمت هذه الأسس الثلاثة، تحصل منها الطريق السداد في هذا الباب، وأن الواجب على المسلم أن يكون كلامه في هذا الباب معتمدا فيه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يكون عمدته في هذا الباب كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كما قال أحد السلف ندور مع السنة حيث دارت هذا هو الواجب أن يدور المسلم مع كتاب الله والسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث دار أي ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث لا نتجاوز القرآن والحديث ومن انتهى كلامه ومن تجاوز القرآن والحديث لا يحصل بهذا التجاوز إلا الظلم ولهذا قال ابن أبي العز رحمه الله في مقدمة شرح للعقيدة الطحوية على كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام حي أن هذا غير, غير ممكن وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول من فارق الدليل ظل السبيل ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا مضى المسلم في هذا الباب معتمدا على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم واعتصما به فلن يضل قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي ولهذا فان مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسراء والصفات يتلخص في أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكما قال الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث هذا نهجع وهذه الأمور الأربعة التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل محاذير يجب على كل مسلم أن يكون منها على حذر وأن يبتعد عنها لا يعطل شيئا من أسماء الله وصفاته التعطيل والنفي ولا يحرف شيئا منها بصرفه عن معناه وحرفه عن مذنوله ولا يمثل شيئا من أسماء الله وصفاته بصفات المخلوقين فالله جل وعلا ليس كمثله شيء والممثل هو الذي يقول سمع الله كسمعنا وصل الله كبصرنا والله يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير والتمثيل كفر بالله والممثل المشبه كافر بالله جل وعلا ولهذا قال بعض السلف ونعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري قال الممثل يعبد صنما الذي يمثل رب يمثل الله جل وعلا بالمخلوقات هذا يعبد صنما لأن الله عز وجل منزه عن ذلك قال والمعطل يعبد عدما الذي يجحد الصفات وينفيها ولا يثبتها في الحقيقة هو يعبد العدم فيكون المسلم حذرا من ذلك وحذرا من التكيف لا يحاول أن يعرف كيفية صفات الله فالكيف مجهول كما قال ذلك مالك وغيره من أئمة السلم وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف لأن الكيف مجهول فيحذر المسلم من ذلك وأهل السنة منهجهم في هذا الباب إثبات بلا تمثيل وتنزيهم بلا تعطيل على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السمع البصر فأثبت جل وعلا لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله مع تنزيهه عن مماثلة المخلوقين هو الصواب الذي لا صواب غيره والحق الذي لا حق غيره هو الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي يجب أن يكون عليه كل مسلم أنتقل إلى المحور الثالث في هذا الموضوع وأثر المعرفة الصحيحة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته على العد في حياته وعبوديته وفي أخلاقه ومعاملته وفي عموم إحواله وهذا موضوع لأنك تحتاج في هذا الموضوع أن تقف عند كل اسم من أسماء الله جل وعلا وتبين الآثار والعبوديات التي يقتضيها ويستوجبها إيمان العبد بهذا الاسم والأمر كما قال أهل العلم كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية هي موجبات الإيمان بهذا الاسم كل اسم من أسماء الله له عبودية هي موجبات الإيمان بالاسم وبهذا يعلم أن ازدياد العبد بالمعرفة أو من المعرفة بأسماء الله الحسنة وصفاته العليا مع فقهها فقها صحيحا يعود عليه في أخلاقه وآدابه ومعاملاته وسلوكه وجميع شؤونه بالآثار والثمار النافعة ويتتحقق له زكاة نفسه وصلاح حاله بحسب ما يكون فيه أو ما يكون عليه من المعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته قد مر معنا قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء والنقف على بعض الأمثلة للتوضيح. إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى عليم وتقرأ في القرآن آيات كثيرة جدا فيها إثبات علم الله بل كثير من الآيات تختم بهذا المعنى والله خبير بما تعملون والله بما تعملون عليم والله عليم بما تعملون آيات كثيرة في القرآن تختم بهذا المعنى سواء في مقام ترغيب أو في مقام مقام الترغيب وآيات و... و... تقر هذا المعنى ألم يعلم بأن الله يرى لتعلم أن الله على كل شيء سن... على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، يعلم ما يجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم آيات كثيرة جدا في القرآن تقرر هذا المعنى وتجد آيات الوعيد تختم به وآيات الوعد تختم به الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذا يفيدك أن علمك بأن الله سبحانه وتعالى عليم تحتاج إليه وإلى استحضاره في مقام العبادة وفعل الصالحات لتخلص لتصدق لتحسن الإقبال على الله جل وعلا في عبادته وتحتاج إليه أيضا في باب المنهيات لأنه أعظم رادع وأكبر زاجة بل يقول الشيخ السنقيط رحمه الله في بعض كتبه اتفق أهل العلم على أن أعظم واعب وأكبر زاجر الإيمان بأن الله بكل شيء عليم أكبر زاجر وأعظم راجع الإنسان إيمانه بأن الله بكل شيء عليم وكل ما كان العبد يستحضر ذلك علم الله به اطلاعه عليه أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فهذا أكبر زاجر للعبد عن مقارفة الذنوب وغشيان الآثام والوقوع فيها وضرب مثال فقط للتقريب ولله المثل العالم قال لو, لو, لو تصورنا أن أمير بلد أمير بلد ذا بقش وذا شدة وذا قوة وذا نكال وعنده نساءه وحريمه وتهدد من يقع في شيء من الأذى أو التعدي شيء من حريمه أن يعاقبه بأسد عقوبه وأن يوقع به أسد نكال وضع من يراقب ومن يتابع ومن يخبر يقول الإنسان الذي يكون في مثل هذا الحال تجده يمنع نفسه خوفا منه وهو مخلوق مثله وقاصر وضعيف فما بال الإنسان عندما يحقق الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى أو كيف يكون حال إنسان عندما يحقق الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى بك جل وعلا واطلاعه عليه مع علمه بكمال قدرته وشدة فقشه وشدة عقوبته وما توعد الله سبحانه وتعالى به أهل الذنوب والمعاصي فإذا استحضر العبد علم الله جل وعلا واطلاعه فهذا أكبر زاجة ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله في بعض كتبه أن عرابيا راود عرابية في الصحراء وقال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب يعني من أي شيء انتقاذي قالت أين مكوكبها أين مكوكبها فكف الرجل وامتنع؟ وذكر أن رجلا أكره امرأة على نفسها وقال لها غلق الأبواب فغلقت الأبواب قال أغلقت جميع الأبواب قالت نعم إلا باب واحد قال أي باب قالت الباب الذي بيننا وبين الله الباب الذي بيننا وبين الله هذا ما يمكن أن يغلق فكف الرجل كل ما كان الأذن مستحضرا. لعلم الله سبحانه وتعالى به وانطلاعه عليه كان ذلك أكبر زاجر الله وأكبر رادع إذا ضممت إلى ذلك إيمانك بأن الله السميع يسمع جل وعلا جميع الأصوات وسع سمعه الأصوات كما قالت عائشة رضي الله عنه في قصة المجادلة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لما نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمع بصير قل عائشة أنا كنت في البيت وكانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها فكنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضها ولم ت... وعندما أنهت كلامها نزل قول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ولو أن الناس بل الإنس والجن من زمن آدم إلى أن يرد الله الأرض من عليها قاموا جميعا في صعيد واحد وسألوا الله في لحظة واحدة لا سمعهم جل وعلا أسمعي لو أنهم في لحظة واحدة في دقيقة واحدة كل الأولين والآخرين اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا وكلهم بلغته وكلهم برهجته وكلهم يذكر حاجته لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليهم صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة قال جل وعلا في الحديث القدسي عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر وجل على بصير بالعباد يرى جل على جميع المبصرات يرى جميع الكائنات يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من أجزائها بصير جل وعلا لا تخفى عليه خافية فإذا استحضر الإنسان علم الله وسمعه وبصره وأنه جل وعلا الخبير يا بني يا بني انظر وصية لقمان إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير والخبير الذي يعلم بواطن الأشياء وخفايا الأمور إن الله لطيف خبير وأنظر التربية على العقيدة وعلى الإيمان بالله وأسماء وصفاته من لقمان الحكيم يا أبني ربي ابنه على العقيدة الصحيحة وعلى المعرفة بالله وبعظمة وأسماء وصفات واطلاع يا أبني إنها إن تكون مثقال حبة من خرد فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي فيها الله إن الله لطيفا خبير يعلمه ذلك ويلقنه الاعتقاد لينسى على عقيدة صحيحة انظر الفرق في التربية بين هذا النهج المبارك ونهج الإنسان عندما يربي أبناءه بتخويفهم بشخصه وربطهم بعقوبته هو مثل يقول الوالد لولده انت بلا تفعل كذا أنا أراقبك أنا أتابعك وإما تروح أنا عيني معك في يوم من الأيام يكتشف هذا الابن أن هذا التهديد غير صحيح وأن والده ما يستطيع تابعه، فينسى عنده شيء من الخلل لأن الشيء الذي ربي عليه تبين له عدم صحته بينما إذا ربي الابن على العقيدة والمراقبة لله والمعرفة به. جل وعلا وبأسماءه وصفاته هذا أمر آخر يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صغرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فهذا يبين لنا الأثر المبارك على علم الله على علم العبد بأسماء الله جل وعلا وصفاته عندما تؤمن بأن الله تواب وتستحضر هذا المعنى كم يفتح لك هذا من أبواب الخير وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لله أشد فرحا بثوبة عبده إذا تأب من أحدكم أظل راحلة بفله عليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت، فبينه هو كذلك إذا بخطام ناقة عند رأسه، فأمسك بخطام ناقته وقال من سدة الفرح اللهم أن عبدي وأنا ربك أخطأ من سدة الفرح هذا أشد فرح يتصور، أشد فرح يتصور في الناس. يقول عليه الصلاة والسلام هذا الفرح الذي أشد فرح يتصور الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده ذات من هذا برحلة فإذا آمن الإنسان بأن الله تواب وأنه يتوب على عباده ويعفو عن السيئات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم تجد القنوط يزول واليأس الذي يستولي عليه من كثرة ذنوبه يذهب ويعظم إقباله على ربي سبحانه وتعالى راجيا منه جل وعلا يتوب عليه والتواب اسم من أسمائه جل وعلا وتوبته على عبده هي توبة على العبد التوفيق للتوبة وتوبة على العد بقبول التوبة وكل ذلك غضل من التواب سبحانه ثم تاب عليهم ليتوب بتوثيقهم للتوبة الذي وفق للتوبة هو التواب والذي يقبل التوبة هو التواب سبحانه وتعالى فإذا عرف أن ربه تواب يقبل التوبة عن عباده ويدعو إلى التوبة وتوبه إلى الله جميعا فكذا يقول الله في القرآن وتوبه إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاته فيدعوا إلى التوبة جل وعلا والآيات التي فيها الدعوة للتوبة والأحاديث كثيرة جدا مهما كان الذنب ومهما بلغ الجرم وحذر جل وعلا عبادة من القنوط من رحمته وهكذا إذا مضى العبد في في هذا الباب يعرف الأسماء ويعرف الصفات ويحقق الآثار العبوديات التي تقتضيها يرى الخير والسعادة واللذة في حياته والنبي عليه الصلاة والسلام يربط بين العقيدة والشريعة. قل آمنت بالله ثم استقم. والعقيدة هي أساس صلاح الإنسان في عبادته وسلوكه ومعاملته وجميع شؤونه. ولهذا تجد أحاديث الاعتقاد تربط في الأمر بالخير الخير أو النهي عن المنكر. في الأمر معروف أو النهي عن المنكر. الربط. بين العقيدة وبين العمل يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من المستغفن تجد الأحاديث الكثيرة التي تربط بين العقيدة والعمل العقيدة والسريعة مما يبين للإنسان للمسلم أن المسلك القوام والمنهج السديد في هذا الباب أن يقوي جانب المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأن يجتهد في معرفة المعاني، ثم يحقق العبوديات المتعلقة بتلك الأسماء، وما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا له عبودية هي مقتضيات وموجبات ذلك الاسم. وأهل العلم لهم في هذا الباب مؤلفات عديدة. ولي محاولة أنا بهذا الباب في كتاب طبع مؤخرا أو قريبا بعنوان فقه الأسماء الحسنى أوضحت به كثير من جوانب هذا الموضوع ومعاني الأسماء الحسنى وأيضا مقتضياتها والعبودية التي تختص بها والآثار التي يقتضيها ذلك الإيمان والثمار التي يجنيها العبد وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء حسنى وصفاته العلاء أن يصلح شأننا أجمعين وأن يفزقنا الفقه في ديننا وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمّات إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد mitä ja ovat